اي علامات قبول التوبه انا قد تبت هل هناك من علامات تقول ان هذا العبد قد تاب اه بلى اولا ايام المعصيه كان للمعصيه حلاوه يسعد بانه يفعل المعصيه وكان للطاعه مراره ثقل يعني عنده ثقل كبير انه يصلي الصلاه في وقتها ان يؤدي زكاه ماله او ان يصنع كذا وكذا ففيه ثقل في صنع المعصيه او فعل القطاع وفي خفه وفرحه ولهفه للمعصيه بل ايضا كان ايام المعصيه اذا فاتته المعصيه كان يحزن يعني لو كان والعياذ بالله مثلا مثلا يعاقر الخمر مثلا والعياذ بالله نسال الله ان يتوب على الجميع مثلا فهو اذا وجد المكان الذي يشتري منه او الجلسه التي سوف يشرب فيها غلقت فلم يحظى بما كان يرجو عندئذ كان يحزن ايضا كان سبحان الله اذا كلف بطاعه معينه او بشيء معين يجد ثقيلا على قلبه ما علامات التوبه اول شيء تتحول حلاوه المعصيه الى مراره هذا اول علامه من علامات قبول التوبه يعني هو كان يطرب تطرب اذناه لشيء معين فصار طربه بكتاب الله عز وجل اسمع كلام الله ولا يريد ان تنتهي ايات ولا ينتهي القارئ ولا ينتهي الامام في الصلاه ويريد ان يطيل لانه صار له انس بالله سبحانه وتعالى صار له قرب مع الله عز وجل صارت يعني صيرته سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها هكذا يقول الله في حديثه القدسي للعبد الذي استقام على طريقه سبحانه وتعالى اذا اول علامه من علامات قبول التوبه ان يكون بعد ان المعصيه كان لها حلاوه يصيبها مراره ثم ان التصير المعصيه ثقيله على قلبه وتصير الطاعه محببه اليه فاذا حب ان يقوم من الليل وجد الامر جميل وضع يده في جيبه يخرج شيء لفقير يجد ان الشيء يعني يستحث يحث نفسه على على طاعه الله يجدها خفيفه وجميله فتخف عليه الطاعه وتسقل عليه المعصيه وتحلو عنده الطاعه وتصير للمعصيه مراره على خلاف ايام الايه ايام الفوضى والانحراف والبعد عن الله عز وجل ثم يجد امر عجيب او يجد امرا عجيبا يجد أن أبواب الطاعات تفتح في وجهه وهو لم يسر إليها يعني جالس في أمان الله كده يجد فجأة زميل له يقول يا فلان عندي يتيمين نريد أن نكمل العشرة بيتمين هل تكفو اليتيمين يقول إياك سبحان الله تقع أمامه الطاعة دون أن يسير نحوه هو ماشي كده يدخل المسجد يصلي صلاة الظهر يجد صلاة جنازة يصلي يا أخو الثواب وعني يقول والله أسير في الجنازة ونصلى على من يتم سار في جنازته وانتظر حتى تدفن كان له في الجنه قيراطان اقلهما كجبل احد حتى ان ابن عمر لما شك في رواه الحديث ذهب الى ام نعائفه قال يا ام المؤمنين حقا ما سمعت من فلان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حضر جنازه ونصلى عليها وسار فيها على الى ان تدفن كان له في الجنه قيراطان اقلهما كجبل احد فلما علم ان الحديث صحيح ان حديث يعني صحته لا, لا شك فيها قال ابن عمر اه كم من قرارات ضيعناها سبحان الله ضيعنا قرارات كثيره فتجد ان الخير ياتي اليه او الحسنات تساق اليه دون ان يغذ السير نحوها سبحان الله وايضا تغلق في وجهه ابواب المعاصي يعني بقى رايح ناحيه المعاصي الله عز وجل يغلق في وجهه باب المعصيه سبحان الله حتى وان كان سائرا نحوها لماذا ان الله سبحانه وتعالى يقول في حديث القدسي من جاءني منهم من عباده يعني من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين ومن ذهب منهم عاصيا ما ديته من قريب الى اين تذهب او وجدت ربا غيري او وجدت رحيما سواي اذا المساله مساله محبه يعني يوضع يغرس او تغرس شجره المحبه داخل القلب